صوره مجمله صاحبنا عمر بن الخطاب في حالات كثيره تختلف فيها صور الرجال صاحبناه في جاهليته واسلامه وفي سره وعلى نياته وفي بيته وحكمته وفي دينه وثقافته وفي اتصاله بالله واتصاله بالناس فاذا الصوره المجمله من جميع هذه الصور المختلفه صوره رجل عظيم من معدن العبقريه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 فنهاهم ان يبكوا عليه ثم سقوه نقيعه التمر فخرج من الجرح احمر كما هو فلم يعرفوا ادم هو ام النقيع خرج بلونه فسقوه اللبن فخرج ابيض يشوبه صديد فاشار عليه الطبيب ان يعهد فقال لو قلت غير هذا لكذبتك وكان قد انكر على الناس ان يجيئوه بالطبيب قبل ان يفرغ من وصاياه ويحكم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 واقبل يطمئن الى مضجعه في جوار صاحبيه وقد فرغ من حقوق الدنيا فدعا بابنه عبد الله ينطلق الى عائشه ام المؤمنين ويقرئها منه السلام ونهاه ان يسميه عندها امير المؤمنين لانه ليس اليوم للمؤمنين اميرا ثم يستاذنها ان يدفن الى جوار صاحبيه يعني النبي عليه السلام وخليفته الصديق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 يستأذن عمر بن الخطاب فان ادنت لي فادخلني وان ردتني فردني الى مقابر المسلمين فاني اخشى ان يكون اذنها لي لمكان السلطان قال شهود دفنه فلما حمل فكان المسلمين لم تصبهم مصيبه الا يوم اذ وفارقت الدنيا اعدل العادلين وهو مظلوم او متهم بظلم فما دلها شيء على عظم فضله ولا عظم الحاجه الى العدل فيها كما دلها هذا الختام